ه م من ا ل أ ن ب ا ء ما فيه مزدجر ح ك م ة بالغه فما ت غ ن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إ ل ى شيء نكر خش عن أ ب ص ا ر ه م يخرجون من ا ل أ ج د ا ث ك أ ن ه م جراد منتشر مهطعين إ ل ى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا و ق ا ن و ا مجنون وازدجر فدعا ربه أ ن ي مغلوب فانتصر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 تنزع الناس ك أ ن ه م أ ع ج ا ز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أ ب ش ر ا منا واحدا نتبعه انها ئ د ا لفي ضلال وسعر أ ا ل ق ي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أ ش ر سيعلمون غدا من الكذاب ا ل أ ش ر إ ن ا مرسل الناقه ف ت ن ة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أ ن الماء ق س م ة بينهم كل شرب محتضر فلادوا صاحبهم فتعاطى ف ع ق ر فكيف كان عذابي ونذر إ ن ا ارسلنا عليهم ص ي ح ة و ا ح د ة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إ ن ا أ ر س ل ن ا عليهم حاصبا إ ل الا آ آل نوط إ ل ه ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أ ن ذ ر ه م بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أ ع ي ن ه م فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه ب ك ر ة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء ال فرعون النذر كذبوا ب آ ي ا ت ن ا كلها ف أ خ ذ ن ا ه م أ خ ذ عزيز مقتدر أ ك ف ا ر ك م خير من أ و ل ئ ك م أم ل ك م أ م يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة, الساعه موعدهم والساعه ادهى و أ م ر إ ن المجرمين في ضلال, في ضلال وسعر إ ن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في, النار يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا و م و س ح ب و ن في ا ل ن ا ر ع ل ى وجوههم ذ و ق م س سقر إ ن الاسلاميه شيء ر ا ل موسوعه ا ل م ن ا ب ل ش ي ل ل ع ل و في ا ل ز ر و ك ل ا م ي ه ا س م ا ن الله الحسنى ا ل م ت ق ي ن في ج ن ا ت و ل ه ف ي للعلوم د ا ل ا م ل ك م ق ت د ر